ما أفا الله على رسوله من أهل القراف لله وللرسول ولذ القربة واليتامى ولذ القربة واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دونة بين الأغنياء منكم.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 ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالله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 ولا نصيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قَوْمٍ لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ مَا لَا يَنصُرُونَ <تصفيق> إِن كُنتُمْ أَشَدَّ وَهْبًا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ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 والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر